اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار اللهم افتح لنا ابواب الرحمه اللهم افتح لنا ابواب البركه ابواب النعمه ابواب القوه أباب الله عبر و أبو أبا الخيرات و